هلو؟ ايوه يا بيرو يو بيرو اومي بقى بلاش كسل ايه يا دودو؟ خلاص هنتجوز؟ ما فيش حاية في دماغك غير الجواز اعمل ايه؟ بحب ارجوكي بلاش الكلام ده يا اعملي معروف انا انا في سن خطر يا بيرو وممكن اتحور في اي لحظة امتى؟ امتى بقى تتحور؟ اومي يلا بلاش دلع عندي ليكي مفاجأة فضيئة فضيئة ايه؟ التسكت سكنت لي يا بيرو ها مش بتقول مفاجأة يا دودو انا غمضت عينها ها خاتم الماض ولا كل دهب اوه واضح انك دخل على طمع يا حياتي وبعدين انت حتخذ الحاجات دي ازاي في التيرفون يلا بقى يا بيرو انا مستنيكي صباح الخير ما أقول شريف أنديل بنفسه ما أنا أقول تأجي لك البيت طالما مش عايز رد على التليفون يا أهلا يا عمي طب تعال تعال نطلع الشاعة حنوف نتكلم في الشارع كده لا ما فيش داعي أنا مش هاخد من وقتك كتير أولا مبروك على التاكسي عملتيها يا غادة وسانيا أنا مستحيل أشوف قدامي إنسان موهوب زيك يسيب الكرير بتاعه ويروح يشتغل سواء تاكسي لا يا راجل ده السنة اللي اشتغلتها عند مروى الرئيس كنت شايلني فوق دماغك ومش طيقني وبتقول عليا ما بفهمش حاجة جاي دلوقتي تفاهمني ان انا موهوب وتالنت ما تجيب من الاخر عم شريف وتقول انت عايزي مش بقولك انك موهوب نجيب من الاخر يا أستاذ عايش عشر تلاف جنيه مرتب شهري ده غير العمولة قلت ايه والمطلوب؟ تروح لميستر مهند وتقوله انك شغال معانا في ميديا اين؟ ان ما رجزتا؟ اركب يا طيب بعد اذنك يا استاذ شريف معلش اصل التاكسي عليه قسط سلام <تصفيق> <تصفيق> انت عارف يا دودو انا طول الليل بفكر في ايه في ايه يا روح دودو في شهر العسل يا شقيه انت وانا اللي بقول عليك قطه مغمضة يا اخه ما تخزيشنيش بقى يا دودو طب قولي لي كنت بتفكري في ايه بالظبط ايه رأيك؟ نروح تايلاند في شهر العسل <تصفيق> يا تايلاند مش بعيدة شوية بس جميلة ده هناك في عيد اسمه عيد الميا الناس بتعته رش على بعضها ميا في الشوارع يا سلام عايزين اقطع المشوار ده كله عشان نرش على بعض ميا يا بيرو وبعدين رش الميا عداوة او عداوة دي حاجة فاني يا دودو بقولك ايه انت مش بتحب الجمبري بموت في الجمبري الجمبري بتاعهم مش زي بتاعنا المأزعر ده عارفه عارفه جمبري طوله مترين وانت تحس إنك بتاكل تحسي انك بتاكلي واحد صاحبك عموما اي مكان هنكون فيه سوا يا حبيبتي هيبقى احسن مكان في الدنيا طبعا يا دود بس انت شد حيلك بقى قصدك ايه يعني عايزين نتجوز بسرعة قريب ان شاء الله قريب طيب بقول لك ايه انا ليا نفس النهارده اروح السينما خلاص قومي البسي وانا مستنيك عايز تدخل فيلم كوميدي ولا رومانسي؟ انا عاوز ادخل فيلم رعب عسل انا بحب تخض قوي اوكي نص ساعة وهكون عندك عشان اخضك باي باي باي صباح الخير يا بابا ياما مين بروه خضيتين يا بنتي مش حضرتك بتحب تتخض؟ انت هنا من امتى من قبل فيلم مشتغل ولا ايه؟ من ساعة الجنبار اللي طوله مترين يا بابا تجننت يا ريفة المسخرة اللي انتي عاملها انتي وبناتك دي انتي ناسي انك سيدة الكفر الاولى ولازم تكوني قدوة حسنة لنسوان الكفر فيه يا عمد انت شايفني يعني نفسها البيبي دول وبغني بوس الواوي انا جاعدة في بيتي بيتنا وبناتي وبعدين انا من حق افرح ببنتي ولا يعني انت عايز بنتي تتجوز سكاتك دي ايه بابا انا عروسة بقى من حق افرح ما تسيبنا نروي شوية حق خليك كل بقى يا عمده باشا يا بنت انت وهي مين فيكم احتمال كبير اكون انا زهرة لو انت زهرة لازم تفهم ان جوازك لسه ما دخلش في حيز التنفيذ الحقيني يا ماما ازاي بقى يا عمده انت وقفت في مقر العموديه واعلنت موافقتك على جواز زهرة من عبد الله ايوه يا بابا ولو سمحت انا بقول لك لو حضرتك رجعت في موافقتك انا هتطر اعمل احتجاج في جمعية حول انسان لازم تفهم ان الجهاز مش لعبة النطع اللي عايز يتجاوزك ده لازم ييجي تلجح هنا قدامي عشان نتفق عالشبكة والمار ومعادل الفرح اختي هتيجي النهاردة تتفق معك على كل حاجة وكل طلباتك مجابة خلاص اذا كان كده سمعوني زغروتة <تصفيق> أنت اللي جابك من مارينة بسرعة كده؟ أنا جيت عشان أقول لحضرتك أني قررت أتنحى أفندم؟ أتنحى يا بنتي إذا ما فيش حد عملها في تاريخنا المعاصر إلا الزعيم جمال عبد الناصر ونزلنا نجري في الشوارع زي المجانين ونقول له لا لا لا تتنحى بابا أنا قررت خلاص أنا هسيب إدارة الوكالة تسمحي لي أعرف السبب؟ لأني غير مؤهلة نفسيا في الوقت الحالي للإدارة يعني إيه؟ هنقفلها؟ يا بابا أنا الفترة الأخيرة خسرت أكتر من عميل وشريف أنديلي اللي أنت عملته وخلته بني آدم عمل ثورة ضدي وخد أحسن الناس اللي عندي ورحوا كالت ميديا إيه إن. اللي أنا أعرفوا أن مروى الرئيس ما تعرفش حاجة اسمها هزيمة وكلمة الاستسلام مش موجودة في قاموس حياتها ولا أنا غلطان يا بنتي لا يا بابا بس المرة دي بقى الموضوع صعب صعب قوي وأنا بقى عايزك تدخ. فكر زمان وانت في الاعدائية لما رجعت ودموعك على خدك عشان المدرسة رمت الكراسة في وشك وهزقتك قدام زميلك الدم غير في وقررت انزل اجيبي المدرسة لي من شعرها لكن امك وقفتني قالت لي سبها هي تحل مشكلتها بنفسها ولو معرفتش هي تجيب حقها ساعتها بقى احنا نتدخل ومن يوميها يا بنتي بتعتمد على نفسك في كل زيارة كبيرة. يا بابا أنا لو في ظروف تانية ده أنا شريف أنديل ده كنت فعاصه برجليه لكن أنا تعبانة تعبانة أوي يا بابا وإنت السبب كل ده عشان حتجوز <تصفيق> أنا مش قادرة تخيل ان في واحدة تحل مكان ماما في حياتي مستحيل في واحدة في الكرة الأرضية بحالها تحل مكان أمك أنا منكرش أن أمك عايشتني في حال طوارئ لمدة 30 سنة أنا مسكتش إليها يا بنتي إلا وهي بتودع لكن كل النجاح بصراحة كل النجاح اللي أنا حققته في حياتي كانت هي وراه أمك ستة عظيمة يا مروة وكفاية إنها جابت لي أحلى بنت في الدنيا أم لايس تتجوز لي يا بابا عشان اللي كان بيني وبين أمك سيادة العقيد مجرد صداقة أخوة احترام متبادل وجه الوقت اللي لازم أتجوز فيه جواز جواز طب عشان خاطري يا بابا بلاش موافق بس بشرط اشروط اشروط زي ما انت عايز تتجوزي انت فورا زي بعض هاجي على نفسي والجو وفي خلال ست شهور من دلوقتي يكون عندي حفيد ولد ها ولد قلت ايه